اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حيميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين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 ويحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِفَأَعْتَزِلُون فَادْعُوا رَبَّهُمْ أَنَّهَا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 فَرَعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ أَخْتَرْنَا هُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالِمِينَ وَأَتَيْنَا مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءً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 فَ إنهم إهُ